وأولئك هم الفائزون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فاعتبر سبحانه وتعالى جهادهم دليلا على صدق إيمانهم وتوحيدهم وأنهم هم المؤمنون حقا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 ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقراطية هو الإنسان وليس الله وهذا يعني أن المألوه المعبود المطاع من جهة التشريع والتحليل والتحريم هو الشعب والإنسان والمخلوق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 الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكونوا كذلك ومما يلفت النظر ويشتد له العجب أنه رغم ما جرت التجارب الديمقراطية على المسلمين من نتائج سيئة ووخيمة أفضت إلى الضعف والاختلاف والتفرق والشقاق والنزاع